بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اتضح من الأبحاث السابقة أن النقطة الأصلية والأساسية في في مسألة ما يطمن بالصحيحين يضمن بفاسده هي أنه المالك لم يهدر احترام ماله فهو يريد بدله هذه النقطة أصلية والأساسية ومهما تعدت الأدلة الأخرى ورغم انني رأيت البعض يذكرها يجعلها كالتذكر احيانا بقنوان انها عدت ادله على قاعده ما يضمن بالصحيح ويضمن بالفاسده هذا ناشي من عدم تدقيق ليس هكذا انما تلك كلها تريد أن تحل محل قاعدة اليد الأغلائية فقاعدة اليد الأغلائية تثبت الزمان لمن لم يسقط احترام مال نفسه ولم يسقط في باب البيع لم يسقط احترام مال نفسه هذا عندما يحل محل قاعدة اليد الابتدائي وقلائية افرضوا قاعدة اليد الروائية او الادلة الاخرى هذه روح المطلب وخلاصة المطلب ومع حذف التفاصيل الواردة في الكتب فكنا نعدد هذه الروايات كنا بصدد تعديد هذه الروايات بقيت رواية واحدة ما قرأناها أظن وهي ما رواه الكليني رحمة الله عليه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمار عن الحلبي ومحمد بن مسلم هذا السند أعلى السند في غاية المتانة والصح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم هذا إذا تردون عنوانهم أنظكم إياه الوسائل المجلد التاسع عشر بحسب طبعة آل البيت باب عشرين من الوصايا الحديث الثالث صفحة 310 مئة ميو... أنا ما أعرف هالرواية ما أظن إني قرأتها أمس أو قرأتها ما أعرف. هل تجوز شهادة اهل ملة من غير اهل ملتهم قال نعم اذا لم يوجد من اهل ملتهم جازت شهادة غيرهم انه لا يصلح ذهاب حق احد فهذا لا يصلح ذهاب حق احد افرضوا نحله محل قاعدة اليد نحله محل الروايات الأخرى التي أمس قرعناها ويثبت بهذا الضمان ضمان المال بالنسبة لمالك لم يهدر حرمة ما لنفسه وقد صرضنا أن البائع لم يهدر حرمة ما لنفسه فيثبت المدعى. طبعا هذا عدم تمامية هذا الواج أظن أنه واضح كل الوطوح لأننا لو اعترفنا مسبقا انه الضمان حق لهذا الرجل حتى نتمسك بلا يصلح لها بحق احد ان اعترفنا مسبقا بان الضمان حق لهذا الرجل بعد شنو سوي بهالروي شيء من هذا يعني اعترفنا بالضمان هالرواية شيء من كلمه طبعا مو مقصودي بهذا الكلام أن أقول أن هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ليس مقصودي هذا يعني هذا الكلام قلت له قد يتخيل أنه هذا معناه أننا لا نريد أن نتمسك بالعام في الشبهة المصداقية نقول قل لا يصلح ذهاب لا يصلح ذهاب حق أحد أن يكون هنا حق لهذا البائع أول الكلام فإثبات ذلك بلا يصلح ذهاب حق أحد يعني تمسك بالعام في الشبهة المصداقية ليس هذا مقصود فلنفترض أن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية جائز فلنفترض هكذا وحتى أنه ليس مقصولي أن هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام تعلمون التمسك بالعام في الشبهة المصداقية الذي هو محل معركة الآراء في علم الاصول إنما هو الشبهة المصداقية للمخصص يعني قال أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم فصاق العلماء ثم شككنا في زيد هل هو فاسد او لا نتمسك واكرم كل عالم نقول هو عالم عالم فاكرم كل عاملين شمله فاسد او لا ما ندري فالمخصص ما معلوم انه شمله اذا نتمسك العامش شمله والمخصص ما معلوم شمله نتمسك بالعام هذا الذي صار المحل معركة آراء في عدم المسوس أنه هل يجوز أو لا والمحنقق قالوا لا يجوز أكون لدينا في شيء أقوى من هذا يعني أوضح بطلانا من هذا وهو التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس العام يعني يقول أكلم كل عالم ثم أصلا شككنا في أن زيد عالم أو لا نجينا التمسك وأكتم كل عالم خب هذا بعد أوضح بطلان حتى الذين قالوا بجواز التمسك والعام في شبهة المصداقية للمخصص ما حد يقول بجواز التمسك والعام في شبهة المصداقية لنفسه. العام أقول أنا مقصودي بما قلت من ان كون هذا حق البائع اول الكلام الضمان حق له اول الكلام ليس مقصودي حتى هذا يعني ما اريد اقول انه لا يصلح ذهاب حق احد احنا كون هذا ضمان حق له مشكوك يعني شككنا في موضوع نفس العام في موضوع نفس لا يصلح دهاب حق أحد حتى هذا مو مقصودي إنما مقصودي ما هو أقوى من هذا مقصودي ما قلت من أننا إذا اعترفنا بأن ضمان حقه إذن شسر سبب الرواية إذا اعترفنا في المرتبة السابقة أن الضمان حقه يعني إذا انتبت المقصود وبعد ثبوت المقصود ما ينفعنا بعد فرض ثبوت المقصود ما تنفعنا هذه الرواية هذا المقصود خب الوجه الأخير من الوجوه التي ذكرت في المقام والتي مثلا تحل المحل قاعدة اليجي العقلائيه قاعدة لا ضرار فهذا وارد في المقر سبهم ظهرًا وارد أنه لا يثبت الضمان، لأن عدم الضمان ضرر لهذا المبائع المسكين الذي باقى ماله هذا هو الجلال فهم ضمه وفق البيان الذي بيننا وتسلسلنا وفق ذاك البيان في البحث إلى ساعتنا هذه قول انه هذا لا ضرر ينفط يعني يثبت الضمان غاية ما هناك ااا ااا اهدار حرمه المال يشقط الضمان وهذا ما اهدار حرمه ماله فلا ضرر يحل محل قاعدة اليري القلائية اقول ان الاستدلال بقاعدة لا ضرر يتوقف على احد بيانين وكل من البيانين من رأب لبحث أصول في علم الأصول أو, أو قل بحث القاعدة الفقهية قاعدة على ضرر في كتب القواعد الفقهية أحد البيانين ما يلي البيان الأول ما يلي أن نفترض أولا الارتكاز العقلائي على الضمان هذا نفترض مسبقا أن الارتكاز العقلائي على الضمان ثابت العقلاء يقولون هذا هذا البائع مضمون له رغم أنه لم يسلم له المسمى مضمون له هذا نفترضه مفروغا عنه عندئذ نقول كل حكم عقلائي ثابت هذا الحكم احنا مو عبيد العقل احنا عبيد الشريعة دس عبيد العقل هذا الحكم العقلائي كيف نعطيه صبغة الشارق هناك طريقان طريق أنه نعطيه صبغة الشارق بدليل عدم الرادق عدم الرادق دليل الانضاء وهذا الذي نحن قلناه في أول في أول الوجوه والطريق الآخر أنه لا انحصل امضاء شفهي امضاء شرعي في النصوص والامضاء هذا لا ضرر هذا هو لا ضرر امضاء له لأن نفي الحكم العقلائي الذي هو في صالح البائع نفيه اضرار به ولا ضرر في الإسلام فنجعل نفي الحكم الذي هو ضرريون داخلا تحت إطلاق لا ضرر ولا نقول أن نفي الحكم الذي هو ضرر ضرري منفيون ولا, ولا نقول أن لا ضرر معناه أن الأحكام الضررية فقط التي ثبوتها ضرر هاي تنفى بلا ضرر لا حتى نفي الحكم الضرري الذي يخلق ضررا منفي هذا البيان الأول طبعا هذا البيان كما ترونه متوقف على أصل البحث قاعدة لا ضرر إما في كتب الأصول وإما في كتب القواعد الفقهية لكي نرى أن الأظهار يعطيها المعنى أولا هذا أحد البيانين أحد الأمرين والأمر الثاني الذي لو تام أيضا يصح التمسك بأسهار لا ضرر امر الثاني هو ان نفترض الكلام في ضرر مستند الى القابض ليس الى البائض وليس إليهما الى القابض كما في الاتلاف في فرض الاتلاف لو اتلف القابض هذا المال فقد ضرر البيع والضرر هذا نفوضه مستندا الى القابض فحص وليس مستندا الى المقبض او البائع ولا إلى كليهما عند إذن في هذا الفرض ونقول نقول في علم الأصول أو في كتب القواعد الفقهيه نقول أن لا ضرار يثبت الضمان في كل مورد يكون الضرار مستندا إلى شخص يقال الذي أضو... أ... أ... أ... أ... اضر يضمن نفسر لا بمعنى يدل على الضمان وهذا التفسير هنكن يبحث قاعدة لا ضرار أصوليا أو فقهيا هذا البيان الثاني طبعا العمد من هذين البيانين البيان الاول لان البيان الاول هو الام الشامل الذي يثبت في كل موارد في كل موارد بلع البيع مما فرضنا ان المالك لم يحضر. كرامة ما لنفسه في حين أنه بيان الثاني يختص بخصوصه ما إذا كان الاضرار مستندا إلى القابض لا إليهما ولا إلى البائع. يختص بهذا فالعمدة هي الوجه الأول وإذا كانت العمدة الوجه الأول نقول خب ما قيمة الوجه الاول الوجه الاول قلنا ان الوجه الاول متوقفون على ان نعترف مسبقا بالارتكاز ب... العقلائي ان الارتكاز العقلائي يثبت دوما بل الارتكاز العقلائي موجود يعني على ما شرحنا في الوجه الاول والارتكاز العقلائي على كل حال حجه ولو بواسطه عدم الرد فاشتقل ان روايه لا ضرر ولكن له ان يكون له افضل لم يكون على كل حال يكون هناك افضل ان يكون لا افضل ان مهم في بحث ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل في يكون في افضل ان يكون هناك افضل ان يكون هناك افضل ان يحقق لنا آثار كثيرة في الفتح في خصوصا موردنا مهلك مهلك لأنه في خصوص موردنا الهدف حاصل بنفس تلك القاعدة وقلائية والتي على الأقل ليست مردوعة هذا خل... ببحثنا هذا اتضحت قدت نقاط نكات... هذه النكات اذا نتسلسل بها وما نخرج من سلسلة البحث ال... التي قادنا طبيع قادتنا طبيعة البحث إلى هذه السلسلة وخدفنا كل ما كان خارجا من هذه السلسلة إذا مشينا بمشينا هذا نقول هناك قد من النكات اتبحت وهذه النكات ال التفات إليها يعبج الطريق أمام ناوة يختصر الطريق ونحذف تفاصيل المطالب الوارد في الكتب أولا ما أشارنا إلى من أن هذه الروايات والأدلة ليست هي قضت أدلة على قاعدة ما يضمن الصحيفة يضمن الفصل. إنما هناك قاسم مشترك فيما بينه لو بطل يجس أن القاعدة انتهت. وذاك القاسم المشترك ما خرظن من أن Malik, huwalled, minn engen Malik, lem jahdir, minn akdema, san akdema, ثانيا تبين ان عكس القاعده Hem يصح ما Hem je zo? Hem je zo? Hem je zo? لا je zo? هذا هم يصح Hem يصح في Hem je يعني مو بعضها العظيط التي بحثوها مفصلا في الكتب وأوردوا نقود عليها وكل نقود نقود بحثوه أن هذا النقود وارد ما وارد لا أساساً ما دام عرفنا أن الأساس عدم إهدار المالك احترام ماله خب إذن العكس وهو ما لا يضمن بصحفة لا يضمن بفاسده يتم بخصوص دائره اهدار المالك احترام مال نفسه لنفسه ففي كثير من النقوض التي تذكر نستغنى عن بحث هذه النقوض أصلاً. لأن القاعدة بهالحدود تتم ان تمت هذه هي ايضا نقطه ونقطه ثالثه اقولها ثم انا تعبت اكتفي بها النقطه الثالثه حتى بعد ذلك غدا نكمل البحث ان شاء الله النقطه الثالثه هي انه اصلا القاعدة قاعدة واحدة انا ما اؤمن بانه وعدنا قاعدتان قاعدة ما يضمن بصحيطه يضمن بفاسده وعدنا قاعدة ما لا يضمن بصحيطه لا يضمن بفاسده وتبحث كل قاعدة مستغلان مستغلة عن الاخرى ونقوضها وابحاثها انما القاعدة واحدة القاعدة هي مسألة اهدار وعدم احتيار المالك حرمة مال نفسه هذا اي اكثر من هذا سواء اهدر او ما اهدر يضمن له خوجا اذا لا يبقى معنى لقاعدة ما يقول من بالصح يغمن مفاصله اصلا لا يبقى معنى لو قلنا اهدر له ما اهدر يضمن له وإنما هي كان واحدة أنه يكون يهدر إهداره أبطل ان يكون هناك لا يهدر ان ما أبطل من يبقى كن يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يجب ان يكون هناك من يكون هناك من البحث هناك من يكون هناك من نقوض النقض أنه البغي لا نضمن لا نضمن الاستفادة منه استفدنا نعوذ بالله استفدنا من البغي استفادة مخرمة لا نضمن بينما في صحته يوجد ما هذا ليشون حديث أنا هذا إن شاء الله نبحث هناك المفروض أن يكون الضمان بحد ذاته في المقتل القاعدة ثابت ان اذن نقول أنه لم يهدر احترام ما نفسه هاي البغيمة كان هناك احترام لوضعها حتى أنه نقول أنها ما أهدرت أو أهدرت ما لنفسه مثلا على كل حال سا البحث غدا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته